أَلَمْ تَرَ أَنَّا أَرْسَلْنَا الشَّيَاطِينَ عَلَى الْكَافِرِينَ تَؤُزُّهُمْ أَزَّاءَ فَلَا تَعْجَلْ عَلَيْهِمْ إِنَّمَا نَعُدُّ لَهُمْ عَدَّا يَوْمَ نَحْشُرُ الْمُتَّقِينَ إِلَى رَوْحٍ مَّالِ وَفِدَاء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 تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا أَن تَدْعُوا لِرَبِّ الرَّحْمَنِ وَلَدًا وَمَا يَنبَغِي لِرَبِّ الرَّحْمَنِ أَن يَتَّخِذَ وَلَدًا كل من في السماوات والارض الا تراه الرحمن عبدا لقد احصاهم وعدهم عددا وكلهم اتيه يوم القيامه فردا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 ان الذين امنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن وددا فانما يسرناه للسانك لتبشر به المتقين لتبشر به المتقين وتنذر به قوما اللدان وكم اهلكنا قبلهم من قارن منها هل تحس منهم من احد هل تحس منهم من احد او تسمع لهم رجزا